ولن نشرك بربنا أ ح د ا و إ ن ه تعالى جد ربنا ما اتخذ ص ا ح ب ة ولا ولدا و إ ن ه كان يقول سفيهنا على الله ش ط ط ا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 وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وان ا لمسنا السماء فوجدناها لاتحرسا شديدا وشهبا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 بمن في ا ل أ ر ض أم أ ر ا د بهم ربهم رشدا و إ ن ا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق فددا وانا ظننا أ ن لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى امن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 واما القاسفون فكانوا لجهنم حطبا و أ ن لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرق عن ذكر ربهم وبه نسلكه ع ذ ا ب ص ع د و أ ن المساجد لله فلا تدعو ا مع الله أ ح د ا و إ ن ه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا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 إ ل ا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله ف إ ن له نار جهنم خالدين فيها أ ب د ا